في بيان عقيده الشيخ محمد الوهابي رحمه الله تعالى الذي الاختصار ثم بيان السبب او الحامل لهذا الرد وانه رد على كتاب منسوب الى عثمان ابن منصور وثبت عنه بعنوان جلاء الغمه عن تكفير هذه الامه وقد عرفنا ان عثمان بن منصور كداود بن جلبي يحكم باسلام عباد القبور وان من كفره فليد نكون على نهجه الخوارج فبين مصنف الله تعالى ذلك فيما فيما سبق فيما نقلناه عن شيخ عبد الرحمن بن حسن لان له ردودا على عثمان بن منصور كذلك كذلك ثم رسائل لي الشيخ عبد اللطيف في عيون المسائل كذلك لي عثمان ابن منصور لكن هذا الكتاب يعتبر هو الجامع حاول لجميع ما, ما ذكرها وقفنا عند قوله فصل قال المعترض الذي هو عثمان ابن منصور ولا يعبر باسمه كما ذكرنا سابقا قال المعترض قضبته الله اهل نجد ابتل الله اهل نجد بل جزيره العرب بمن خرج عليه هذا اولا اذا هو خارجي ثانيا ولم يتخرج على العلماء الامنه يعني ها ليس له شيوخ قد اخذ العلم عنه وهذه الى زماننا هذا من شيوخه اخذ العقيده عنه الا لو شيخ في العقيده ام لا الى اخره قال كما صح عندنا هكذا يقول عثمان كما صح عندنا وثبت عن مشايخنا الأمجاد النقا تعظيم لمشايخه وطعن فيه المخالف من شيوخه ثم شيوخه هو الأمجاد إلى آخرهم وسعى يعني هذا الذي خرج في نجد بلجزية العرب وسعى بالتكفير للأمة خاصها وعامها فقاتلها على ذلك جملة وهذا يعني هذا يأخذ منه فائد عظيم وهي أن من يزعم أن شيخ الله سلام حمد النهاب أو أمة الدعوة يعذرون بالجهل يعذرون بي بالجهل هكذا يا بعضهم يرى أن مذهب الشيخ هو العذر بي بالجهل وإذا عذرهم حينئذ ما حكمهم أنهم مسلمون إذن المخالفون هؤلاء خالفوا الشيخ في أي شيء سؤال يحتاج إلى الجواب هذا المعترض هنا يقول ماذا يقول سعى بالتكفير يعني ما عذرهم بالجهل الكفره دون اقامه حجه بالمعنى الذي عليه المتاخر وقيام الحجه عند الشيخ له معنى خاص كما ساتي هنيئ لي نرد السؤال هؤلاء الذين يناوعون الدعوه كما يقال مناوعون للدعوه ناووه فيما ذا في اي شيء في كون قد كفر عباد القبور فاذا كان مذهبه العذر بالجهل اذا حكم عليهم بالاسلام فتوافق فاين المخالفه فأين اين المخالفه فقوله وسعه بالتكفير للامه اراد به عباد القبور وان كان هذا فيه طعن بالتعميم من اجل التلبيس والتدليس خاصها وعامه يعني ما ترك احد ما ترك احد الا وكفر وغاتل على ذلك جمله الا من وافقه على قوله لما وجد من يعينه على ذلك لا بالاتباع والدليل بل بالجهله يعني اتهم الاتباع بالجهل واتهمه هو بكونه خارجيا قال الشرف اللطيف رحمه الله تعالى والجواب وان يقال هذه مجرد تهم يعني واضحه من قراءتها من من علم حال الشيخ رحمه الله تعالى يعلم انها فاسده ويعلم انها جمله من الافتراءات والكذب والدجل والتدليس ويراد به التنفير وقد يعلم انه يكذب وقد يعلم انه يكذب لكنه قد يرى الكذب للمصلحه من اجل ماذا التنفير لي نفير الناس عن اتباع الشيخ محمد رحمه الله تعالى قالوا الجواب ان يقال انه من المعلوم عند كل عاقل خبر الناس يعني علم الناس خبر الناس وعرف احوالهم وسمع شيئا من اخبارهم وتواريخهم ان اهل نجد وغيرهم ممن تبع الشيخ محمد واستجاب لدعوته من سكان جزيره العرم كانوا على غايه من الجهاله والضلال يعني قبل ما جاء الشيخ او قبل دعوه الشيخ رحمه الله كان الشرك قد طم وعم في الجزيره وفي غيرها كانوا على غايه من الجهاله والضلال والفقر والعاله عاله بمعنى الفقر لا يسريب على شك في ذلك عاقل ولا يجادل فيه عارف هذا عند من يميز بين الشرك والا الاسلام اما من اختلط عليه الشرك بالاسلام حينئذ لا يرى هذه الرؤيه لا يرى ان ان الجزيره كانت على على شرك وان قبل دعوه الشيخ كان الناس في غايه من من الجاهله بل يراهم مسحبا كما يرى داوود مججيس حينئذ ما فعلوا شيئا مخالفا للشرح فسؤال الموت والاستغاثه بهم هذا يعتبر من المستحبات اذا اين وصف هؤلاء بالجهاله والفقر ونحو ذلك صح او لا فلا يتات هذا الا على من عرف الفرق بين الاسلام والشرك قال لا يستريب في ذلك عاقل ولا يجادل فيه عارف عارف هذا تقييد جيد كانوا من أمل دينهم في جاهلية يدعون الصالحين يعني من دون الله ويعتقدون في الأشجار والأحجار والغيران جمع غار يطوفون بقبور الأولياء ويرجون الخير والنصر من جهتها وفيهم من كفر الاتحادية هذا باعتبار الفرق يعني الأول والنصر شرك أكبر أما وجود قد عم وطن زد على ذلك وجود ماذا الفرق المنحرفة وفيه من كفر الاتحادية والحلولية وجهالة الصوفية ما يرون أنه من الشعب الإيمانية يعني من الإيمان ليس من الأمور التي هي فيها مخالفة للشرع ليست من الأمور التي فيها مخالفة للشرع قال والطريقة المحمدية وفيهم من إضاعة الصلوات هذا ما يتعلق بالواجبات ومنع الزكاه وشرب المسكرات ما هو معروف ومشهور يعني جمعوا بين الشرك وما دونها ما تركوا شاردا ولا ولا واردا فمحى الله بدعوته يعني بدعوه الشيخ محمد رحمه الله فمحى الله بدعوته شعار الشرك ومشاهده وهدم بيوت الكفر والشرك ومعابده وكبت الطواغيت والملحدين والزم من ظهر عليهم من البوادي وسكان القرى بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد والهدا وكفر من انكر البعث لانه كان مشهورا كره البعث في بعض القرى فاذا كفر من انكر البعث فمن انكر الوحدانيه وصرف العباده لغير تعالى من باب اولى واحرى وكفر من انكر البعث والسراب فيه من اهل الجهاله والجفاء وا امر باقامه الصلاه وايتاء الزكاه وترك المنكرات والمسكرات ونهى عن الابتداع في الدين وامر بمتابعه سيد المرسلين والسلف الماضين في الاصول والفروع من مسائل الدين حتى ظهر دين الله والسعلن اذا هذه دعوه الشيخ رحمه تعالى دعى للتوحيد والى اقامه الواجبات وترك ما حرم الله تعالى واتباع للسنه ونهى عن البدعه الى اخره قال والسبانه بدعوته ظاهره من هاد الشريعه والسنن وقام قائم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحدت الحدود الشرعيه وعذرت التعازير الدينيه يعني اقام الحدود والتعازير وانتصب علم الجهاد قام كذلك الجهاد لانه كما مر لابد من ماذا لابد من تكفير وقتال كما قال المعترض قال وانتصب علم الجهاد وقاتل لاعلاء كلمه الله اهل الشرك والفساد حتى صارت دعوته وثبت نصحه لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامته وجمع الله به القلوب بعد شتاتها وتالفت بعد عداوتها وصاروا بنعمه الله اخوانا فاعطاهم الله بذلك من النصر والعز والظهور ما لا يعرف مثله لسكان تلك الفيافي والصخور فيافي هكذا بالجمع الفيف هو من اصل مكان المستوي مكان المستوي فيف هكذا او هي المفازة مفازة التي لما فيها مع الاستواء والسعة وجمع الفيف افياف وفيوف واما فيافي فهي جمع فيفاء اي سفيف قال لسكان تلك الفياف والصخور وفتح عليهم الاحساء والقطيف وقهر سائر العرب من عمان الى اقامة مصر ومن اليمن الى العراق والشام دانت لهم عربها واعطوا الزكاه فاصبحت نجد تضرب اليها اكباد الابن في طلب الدين والدنيا صارت محلا لليل التجاره قالوا تفتخر بما نالها من العز والنصر والاقبال والسنا سناؤ بالمد الرفعه يعني والسنا الاصل السناء مب بالمد وهو الرفعه كما قال عالم الصنعاء وشيخه يعني يوما كان التوحيد توحيدا على ذاك يعني ليس مطالدا في كل زمان إذا كانت نجد في ذاك الزمان في التوحيد لا يرزم من ذلك أن يكون هذا الزمان كذلك تبعي قال كما قال عالم الصنعاء وشيخها شيخ محمد إسماعيل الصنعان قال قفي واسألي عن عالم حل سوحها سوح بوزن روح ساحة الدار باحتها به يهتدي من ضل عن منهج الرشدي محمد محمد الهادي لسنه احمد فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي لقد سرني ما جاءني من طريقه وكنت ارى هذه الطريقه لي وحده لانه كان على على الجاده كان على على الجاده هو صاحب تطهين الاعتقاد وقال عالم الاحساء وشيخها حسين بن غنام حسين بن غنام صاحب التاريخ المشهور لقد رفع المولى به رتبه العلى هدى العلال هدى بوقت به يعلى يعلو الضلال ويرفع تجر به نجد وجرت تجر تجر به نجد ديون افتخارها وحق لها بالالمعي ترفع يعني تترفع يعني هذا من مدح الشيخ رحمه الله تعالى وبينه على الجاده بيان انه على على الجاده وانما دعا الى توحيد والتمسك به بالسنه فلم يكن مخالفا لمنهج السلم بل هو على سنه الانبياء والمرسلين قالوا هذا في ابيات لا نطيل بذكرها وقد شهد غيرهما بمثل ذلك واعترف بعلمه وفضله وهدايته فقالوا ليس له اشياخ هذا من عندي الا عرف الشيخ بي برحلته وقد قال تعالى قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن والسكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين وما احسن ما قال قتاده عن حال اول هذه الامه من المسلمين لما قالوا لا اله الا الله انكر ذلك المشركين يعني في اول الاسلام معلوم غربه اهل الاسلام في ذاك الزمان كل ما قال لا اله الا الله صار غريبا كذلك حال الشيخ في ذاك الزمان مشابها للزمن الاول قال انكر ذلك المشركون وكذبرت عليهم فابى الله الا ان يمضيها وينصرها لانها حق والله تعالى وعد بما بنصره الحق التوحيد ويظهرها على من ناواها عاداها انها كلمه من خاصم بها فلج فلج على خصمي الفلج بوزن الفلس الظفر والفوز ظفروه والفوز فلج هكذا بين والفلاج فلج هذا فعل والفلد المصدر من خاصم بها فلج يعني خصم ومن قاتل بها نصر انها كلمه من خاصم بها فلج يعني فلج على خصمه ومن قاتل بها نصر انما يعرفها اهل هذه الجزيره من المسلمين التي يقطعها الراكب في ليال قلال ويسير الراكم في فئة من لا يعرفونها ولا يقرون بها وهذا المعترض عاش في ظل ذلك وتولى القضاء يعني لما كان أمر الشيء استبدل حينيذ ماذا الخوف به بالأمن وهذا المعترض عثمان عاش في ظل ذلك وتولى القضاء وصارت له الرياسة عند أهل محلته بانتسابه إلى هذا الدين ودعواه محبة الشيخ إذن أظهر أولاً محبة الشيخ وأنه موافق لهم وأنه شرح بعض كتبه شرح بعض كتبه وأنه شرح ماذا؟ كتاب التوحيد لكن فيه شيء من الدخل ولذلك قال الشيء عبد الرحمن ابن حسن في رسالة العثمان في الدرر الجزء الحادي عشر صفحة أربعة واربعين إذا فتشنا عن كلامك في شرحك وغيره يعني أراد به شرح كتاب التوحيد في شرحك وغيره وجدنا معتقدك في توحيد الإلهية معتقد عبد الله المويس يعني التوحيد هو اللفظ كلمة فقط أما المعنى فلا يلتفت إليه حظه منها اللفظ مع إنكال المعنى اللفظ مع إنكال المعنى يعني كلمة التوحيد وتضليل من عمل بمعناها وقام بمقتضاها والجهال ما يدرون عن الحقيقة ما يدرون عن, عن الحقيقة كل من شرح كتابة التوحيد فأواب فأواب موحد ليس بلازمين لا يسملزم يشرح كتاب التوحيد ومسائل الجاهليه والنواقد وقد يكون هو مرتدا في نفسه وقالش عبد اللطيف عيون المسائل الجزء الثاني صفحه 634 قال حتى كتابه الذي زعم انه شرح على التوحيد رايت فيه من الدواهي والمنكرات ما لا يحصيه الا الله ما لا يحصيه الا الله فيه من الدواهي والمنكرات ما لا يحصيه الله وذكر مثالا لا اله الا اذا هذا الشرح مع انه يظهر انتسابه للشيخ في ماذا في شيء من الدخان ومع ذلك تجرد لمثبته ومعاداته وجحد ما جاء به وقرره من الهدى ودين الحق قال تعالى قال الله تعالى وهم ينهون عنه وينؤون عنه وايه ليكون الا انفسهم وما يشعرون قال بعضهم وما ضر النور الشمسي ان كان ناظرا اليها عيون لم تزل دهرها عميا يعني الشمس اذا ما يراها العميان لا اشكال فيه لا لا يضر الشمس انما الاعمى كاسمه اعمى يضر نفسه ولا ينكر ما قررناه الا مكابر في الحسيات مكابر في الحسيات ومباهت في الضروريات يرى ان عباده الصالحين ودعائهم التوكل عليهم وجعله مصائط بينهم وبين الله مما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وانه هو الاسلام انه هو هو الاسلام وأهله هم, هم الأمة المحمدية ومن أنكر عليه مضل له فهو خارج مارج مارج خارج يعني أراد به ترادف كما قال هذا الرجل وصاحبه ابن سند في منظومته التي أنشأها لما استولت العساكر ومصرية على بلاد الدرعية إبراهيم باشا لقد فتحت للدين أعينه الرمد هذا مدح له يعني جاء بماذا؟ بيب الجهاد لعلى كلمة الله ثم اخذ في سب المسلمين وتضليلهم بهم والشماتة بهم والشماتة بهم شمات في شماتة بهم ومدح من عبد الصالحين ودعاهم مع الله عبد الص يعني مدح المشركين ومن مدح المشركين كفرا اعتبر من من الكفر لانه لا يراه ماذا لا يراه شركا ولا يراه كفرا وجعلهم اندادا تعبد وقد اجابه الذكي الاديب الشيخ احمد بن المشرف بمنظومه ذكر فيها حال العساكر المصريه وما اشتهر عنهم من اللواط والشكيات والزنا وشرب المسكرات واضاعه الصلوات ثم قال بعده في اثناء رده فان كان هذا عندك الدين فان كان هذا عندك الدين والهدى لقد فتحت للدين اعينه الرمد وبالجمله فلا يقول مثل هذا في الشيخ رحمه الله الا رجل مكابل ان رجل مكابل لا يتحاشى من البهت والافتراء والى الله ترجع الامور عنده تنكشف السرائر اذا هذا باطن كلامه واضح بين قال واما قوله واما قوله لم يتخرج على العلماء الامنه فهذه الدعوه الضاله نشات من سوء المعتقد وخبث الطويه وهذا الرجل لا يسمى ما ولا خطاب لاكاذيبه واباطيله يرسلها حيث شاء ويكابر اهل العلم ولا يتحاشى وقد عرف طلب الشيخ للعلم ورحلته في تحصيله كما ذكره صاحب التاريخ الشيخ حسين ابن غنام الأحسائي حسين ما الشهور هذا ابن غنام الأحسائي الأحسائي فتح الهمزة في الكسر أحساء أحساء أحسائي وقد اجتمع بأشيخ الحرمين في وقته ومحدثيها وأجازه بعضهم ورحل إلى البصرة وسمعه وناظره وإلى الأحساء وهي إذ ذاك آهلة بالعلمة يعني مليئة بالعلمة ولا يراد به التزكية لأن عالم لا يدل على على التزكية في باب المعتقد وإنما هم فقهاء إلى آخرهم قال وهي إذ ذاك آهلة بالعلمة فسمع من أشياخها وباحث في أصول الدين ومقالات الناس في الإيمان وغيره وسمع من والده شو سليمان ومن فقهاء نجد في وقته ومن فقهاء نجد في وقته واشتهر عندهم بالعلم والذكاء وعرف به على صغر سنه وايضا فقد كان اهل العلم سلفا وخلفا يسمعون الاحاديث ويربونها ويحفظون السنن ويستنبطون منها الاحكام وهذا عندهم هو الغايه التي يرحل اليها المحدث يعني ليست المتون ليست العبره بماذا رحل فقرأ وأخذ أسانيد في متن كذا وكذا وكذا وإنما العبرة بالكتاب والسن يعني التفسير والآثار المروية عن نبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة وكذلك الأحاديث هذا الذي يرحل من أجله قديما قال وهذا عندهم هو الغاية التي يرحل إليها المحدثون وينتهي إليها الطالبون وليس من عادتهم القراءة في كتب الرأي والفروع كما هو المعروف عند الناس والرحلة إنما تكون لذلك عند المتأخرين عند المتأخرين المتداخله واي تنضم الى الى ما سماه كلاهما حسنا رحل الشافعي الى المدينه وسمع الموطا وتصدى للفتيه وانكر علامه لم يطمئن في صلاته لما دخل مسجد محمد بن الحسن بالكوفه ولم يسمع من مالك ولا غيره كتابا في الراي والمذهب يسمع ولم يسمع من مالك ولا غيره كتابا في الراي والمذهب يعني الرحله انما تكون للوحيين فقط هكذا وهكذا غيره من اهل العلم واو الفتا قد اجتمع عند الشيخ النوعان يعني قراءه الكتب الكبار السنه وكذلك ما يتعلق بالراي قال واما قوله كما صح وثبت عن مشايخنا الامجاد النقاد يعني انه ليس من اهل العلم ولا يعرف الشيخ بشيخي وانما هو صحفي اخذ العلم من من الصحف هذه تهمه ليه التزهيد فيه في علمه فجوابه ان هذه الدعوه في مشايخه كل يدعيها مشايخي بالله في مشايخه كل يدعيها واراد ان يزكي ماذا مشايخه قال عم مشايخنا الامجاد النقاد يعني هم اهل الجرح والتعديل والشيخ يكون مجروها قال فالقدريه والرافضه والجهميه والمعتزله وغلاة عباد القبور يرون ان مشايخهم امجاد نقاد أمجاد النقال يؤخذ عنهم ويحفظ عنهم ويسمون أهل السنة والجماعة وأهل الحديث حشوية حشوية حشوية مجسمة وناصبة ومجبرة وعباد القبور يسمون الموحدين متنقصة للأنبياء والصالحين هذا مشهور مشهور عنهم أنه ماذا؟ تنقص الأنبياء من لم يستغث أو يستعب النبي صلى الله عليه وسلم عنه ذي يكون قد تنقص النبي صلى الله عليه وسلم وعنده قدح ونقص في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم قال ويقرر ذلك اشياخ كل طائفه واتباعهم يرون انهم بذلك امجاد النقاد ولو يعطى الناس بدعواهم للدع رجال دماء قوم وامواله عبر بالحقائق سميه ناقدا سميه عالما سميه حافظا سمي محدثا الى اخره سمي ما شئت العبره بماذا بالحقائق وليست بهذه الاسماء قال تعالى وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا هذا قصر الحصن لا يدخل الجنه الا لان الا اذا هذا قصر الحصن فقصر الجنه على من كان يهوديا او نصرانيا ومن لم يكن يهوديا نصرانيا لا حظ له في الجنه هذه مجرد دعوه ولذلك قال قال هات برهانك فالمطالبه بالبرهان كما تكون في الاثبات تكون في في النفي على الصحيح من كان بعض منزع في في النفي قال لا دليل على كذا لا يحرم هات دليل لابد من من الدليل وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارى تلك امانيه قل هات برهانكم دليلكم ان كنتم صادقين ان كنتم صادقين وليس ثم دليل اذا عرفت هذا فمشايخ هذا الرجل الذين اثنى عليهم من اكهابل المعادين للدين ورؤوس المخالفين وقد عرف ذلك عن ابن سند وابن سلوم امثالهم من اشياخه الذين كثر في هذا الباب سبابهم وغلو ض عن معرفه الله ومعرفه حقه حجابهم يعني يطيروا على اشكال التقع وانما اخذ العجم عن هؤلاء المشركين واما قوله فسعى بالتكفين للام هذا الشاهد اهم ما يعتنى به فسعى اي الشيخ رحمه الله بالتكفين للامه خاصها وعامها انظر عبر بماذا الامه من اجل التفخيم كفر الناس اذا ما بقي احد ما يقول ماذا كفر عباد القبور او كفر المشركين وانما يعبر به بالامه او بلفظ عام من اجل ان ان يزهد في في هذا القول هذا صد عن دين الله فساء التكفير للامه خاصها علماؤها وعامه ما ترك احد وقاتلها على ذلك جمله الا من وافقه على على قوله وبجهله كذلك فهذه العباره تدل على تهور في الكذب ووقاحه تامه وكذلك وفي الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فأصنع ما شئتها وصريح هذه العبارة صريح يعني ليست بالمفهوم وصريح هذه العبارة أن الشيخ شيخ محمد رحمة الله تعالى كفر جميع هذه الأمة من المبعث النبوي إلى قيام الساعة قال الأمة إذن أراد ماذا؟ قال خاصها وعامها إذن كفر الصحابة وكفر من بعد من قيام الساعة ما من أحد ينتسب لهذه الامه الا وقد كفر الشيخ محمد رحمه الله تعالى وصريح هذه العباره ان الشيخ كفر جميع هذه الامه من المبعث النبوي الى قيام الساعه الا من وافقه على قوله الذي اختص به وهل يتصور هذا عاقل عرف حال الشيخ وما جاء به ودعا اليه لا شك انه من الافتراء والكذب عليه بل اهل البدع كالقدريه والجهميه والرافضه والخوارج لا يكفرون جميعا من خالفهم فكيف هذا ينسب الى الشيخ رحمه الله كل من خالفه فهو كافر كل من خالفه فهو كافر القدريه والجهميه يكفرون كل من خالفهم انما لهم تفاصيل لا يكفرون جميعا من خالفهم بل لهم اقوال وتفاصيل يعرفها اهل العلم والشيخ رحمه الله لا يعرف له قول ان فرض به عن سائر الائمه بل ولع عن اهل السنه والجماعه منهم وهو كذلك لانه انما كان النزاع معه في تكفير عباد القبر هذا معلوم من الدين بالضروره اذا ليس ثم ماذا مخالفه من الشيخ رحمه الله لمن لما سبقه لا يعرف له قول انفراد به عن سائر الائمه بل ولع عن اهل السنه والجماعه منهم وجميع اقوالي في هذا الباب أعني ما دعا إليه من توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العمل والعبادات مجمع عليه عند المسلمين لا يخالف فيه إلا من خرج عن سبيلهم فالطاعن فيه لكونه ماذا؟ لكون هو قد خرج عن سبيل المؤمنين لأن المخالف المنحرف يطعن في من تمسك به منهج السلف إذن طعنه يدل على ماذا؟ على أنه قد خالف هو وأما الشيخ رحمه تعالى ومن اتبعه ولم يكن ثم مخالف عليه منهج السلف ولذلك المجمع عليه بين المسلمين هذه المسائل كلها مسائل التوحيد وما يتعلق بها هي من المعلوم من الدين بالضروره والاجماع قائم عليها لا يخالف فيه في هذا الاجماع الا من خرج عن سبيله وعاد لمنهاجهم كالجهميه والمعتزله وغلاة عباد القبور وغلاة عباد القبور بقوله مما اجمت عليه الرسل قوله رحمه الله تعالى الذي تكفير عباد القبور وهو المراد هنا مما أجمعت عليه الرسل واتفقت عليه الكتب كما يعلم ذلك بالضرورة من عرف ما جاء به وتصوره إذا عرف ما جاء به من الإسلام العام وتصوره على وجهه حينئذ عرف أن ما جاء به الشيخ رحمه تعالى لم يكن إلا مطابقا للحق فلم يكن ثم شيء عنده جديد ولا مذهب جديد ثم اراد ان يبين اصل الشيخ في هذا الباب فقال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى كلمه مطلقه عامه قال ولا يكفر يعني الشيخ محمد رحمه الله تعالى الا على هذا الاصل الذي اراد به اصل الدين ما يتعلق بالتوحيد والشركه ولا يكفر الا على هذا الاصل بعد قيام الحجه المعتبره والنفي هنا ماذا نفي لي للتكفير نفي لي للتكفير وعرفنا مما سبق أن نثم تفصيلا في هذه الجملة هذه الجملة يفرح بها بعض الناس أن الشيخ هنا قال ماذا الشيخ محمد لا يكفر في هذا العاصل ما يتعلق بالتوحيد والشرف إلا بعد قيام الحجة ثم وصف الحجة بكونها ماذا بكونها معتبرة نقول له ماذا رويدا رويدا وكلام المصنف رحمه تعالى يفسر كلامه بكلامهم ومن اراد ان يتبع المتشابه فاللقم عاذ الجمله دون ما ما سواها وحينئذ نحتاج الى ماذا الى ان نرجع الى كلام الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في نفسه في بيان حقيقه المذهب وكذلك ما يتعلق ب حقيقه قيام الحجه عنده رحمه الله تعالى وكذلك ما قرره الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته ال36 من رسائله الشخصيه الجزء السادس صفحه 244 قال ما ذكرتم من قول الشيخ علم التميمي كل من جحد كذا وكذا وقامت عليه الحجه وانكم شاكون في هؤلاء الطواغيت واتباعهم هل قامت عليهم الحجه فهذا من العجب هذا من العجب اعراب الطواغيت هنا من من يدعو الى عباده نفسه من يدعو الى عباده نفسه قال وكان يرد على بعض طلابه انهم توقفوا في كفر هؤلاء الطواغيت واتباعهم من اجل ماذا هل قامت عليهم الحجه ام لا هل قامت عليهم الحجه ام لا قال فهذا من العجب كيف تشكون في هذا وقد اوضحت لكم مرارا فان الذي لم تقم عليه الحجه هو الذي حديث عهد بالاسلام والذي نشا بباديه بعيده او يكون ذلك في مساله خفيه مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف فلا يكفر حتى حتى يعرف وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن إذا أن الشيخ يفرق أو لا يفرق الشيخ رحمه وتعالى يفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية فيشترط قيام الحجة في ماذا؟ في خفية ويشترط قيام الحجة في الظاهرة ثم يفسر الحجه او قيام الحجه في المسائل الظاهره كالتوحيد الذي معنا بلوغ القران متى ما بلغ القران هنئذ قد قامت عليه الحجه فان حجه الله هو القران فمن بلغه القران فقد بلغته الحجه ولكن اصل الاشكال انكم لم تفرقوا بين قيام الحجه وبين فهم الحجه فيا من يستدل بهذه الجمله من كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى انه لا يكفر حتى تقوم عليه الحجه ثم امور اخرى لابد من من اعتبارها هل الشيخ يفرق بين فهم الحجه بلغ الحجه ام لا يفرق بينهما فاذا كنت لا تفرق ثم يستدل بكلام الشيخ رحمه تعالى فهذا من اتباع المتشابه ولا يكون الا من من اهل الزيغ قال ولكن اصل الاشكال انكم لم تفرقوا بين قيام الحجه وبين فهم الحجه فان اكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حده الله مع قيامه عليهم ثم ذكر الادل ثم ذكر الادل اذا الشيخ يكفر او لا يكفر يكفر عباد القبور وقيام الحج عنده ما ذا بلوغ القراني اذا هؤلاء عباد القبور كفار عنده عنده شيء فمراده بقيام الحج هنا المعتبر هو بلوغ القراني ثم قال بعد ذلك الشيخ محمد رحمه الله تعالى منكرا على طلاب اذا علمتم ذلك فان هذا الذي انتم فيه كفر يعني هذا التوقف اطلق الشيخ عليه ماذا انه كفر يعني ناقض من نواقض الاسلام فلذلك عدم التكفير يعتبر ماذا يعتبر ناقض من نواقض الاسلام قال الناس يعبدون الطواغيت ويعادون دين الاسلام فيزعمون انه ليس ردا ليس بكفر لعلهم ما فهموا الحجه كل هذا بينا واظهر مما تقدم الذين حرقهم علي فانه يشابه هذا انكر عليهم اولا انكر فمن توقف في عباده القبور وزعم ان هذا مذهب الشيخ رحمه الله تعالى فترد عليه بهذا النص النقل الواضح البين انه جعل من توقف في تكفير هؤلاء الطواغيت انه وقع فيه في الكفر وهو ناقض من نواقض الاسلام وقال كذلك كما في الدرر الجزء العاشر صفحه 433 قالوا اما قوله وهؤلاء ما فهموا الحجه فهذا مما يدل على جهله وانه لم يفرق بين فهم الحجه وبلوغ الحجه ففهم نوع وبلوغها نوع اخر فقد تقوم الحجه على من لم يفهمها تقوم الحجه على من لم يفهم اذا ما يتعلق بعبادته غير الله تعالى لا يشترط فيما يتعلق بالتعذيب لا في الاسم كما سياتي لا يشترط الا ماذا الا بلوغ القران ولا يشترط ان يفهم فقد تقوم الحج على من لم يفهم هذا باعتبار كلام الشغره تعالى واما ما ذكر عبد اللطيف قد مر معنى نقول عنه في من هذا التاسيس يبين مذهب عمه الدعوه النجديه انهم يفرقون بين بين الاسم وبين بين الحكم فتم فرق بين الكفر الذي هو وصف وبين الكفر الذي هو حكم شرعي فرق بين بين النوعين قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في من هذا التاسيس صفحه 73 وعباد القبور ما رايت احدا من اهل العلم هذا الكلام المجمل لان بعض الناس اليوم يقول ماذا الشيخ محمد الحملا تعالى امه الدعوه يعذرون بالجهل يعذرون به بالجهل وياتون الى مثل هذا الكلام من المصباح ونحوه فيجعلونه قاضيا على الجميع ما يكون في كتبهم وسائر كتبهم هذا لا شك انه من اتباع المتشابه حين اذا هذا الناقل واحده متكلم واحد كاتب واحد الشاب لطيف هنا يقول ماذا لا يكفر الشيخ رحمه تعالى إلا على هذا الأصل بعد قيام الحج هذا اللفظ مجمل هكذا تقول تجيب بأن هذا اللفظ مجمل نحتاج إلى ماذا؟ إلى تفسيره وصاحب الكلام هو أولى بيب التفسير الذي هو شاب الله لطيف رحمه الله تعالى فعليدي نجمع بين, بين كلام هو لا إشكال فيه لكن أصحاب الهوى ما تصنع به لابد من ماذا؟ لابد من إعادة ما مر معنا قال رحمه الله تعالى وعباد القبور ما رأيت أحدا من أهل العلم الذين يرجعوا إليهم توقف بكفرهم ما رايت احد من اهل العلم الذين يرجع اليهم توقف في بكفره بل كفرهم لماذا لان الحجه التي هي بلوغ القران قائمه لا يمكن ان يدعى في زمن من ازمن لا سيما في بلاد المسلمين او التي يقال فيها وجود المساجد ونحو ذلك لا يمكن ان يقال بان القران غير غير موجود فالحجه قائمه او لا الحجه قائمه ولا شيء قال وعباد القبور ما رأيت أحد من أهل العلم الذين يرجع إليهم توقف في كفرهم غاية ما قالوا من كلام يمكن أن يتمسك به من أراد أن يتتبع المتشابه غاية ما قالوا لا يقتل حتى يستتاب وهذا لا علاقة له بالتكفير وإنما له علاقة ماذا به بالقتل لا يقتل حتى يستتاب أو قالوا ماذا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة وهو قالها هنا في هذا الموضع قال فيه في هذا الموضع لا يكفر حتى يستتاب في هذا الأصل إلا إذا قيمت عن الحجة المعتبرة وهنا جعله ماذا؟ لم يجعل هذا الكلام نافيا للكفر بل أثبت أن جميع أهل العلم قالوا بماذا؟ بكفر عباد القبور غاية ما يمكن أن يتمسك به أهل الاتباع المتشابه لا أنه يستتاب فلا يقتل حتى يستتاب وثانيا ماذا؟ وثانيا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة أو نحو هذا الكلام وهذا كلام لا يكفر يجعل أصلا فيه في الباب يعني هاتان للجملتان أنه يستتاب ولا يقتل حتى يستتاب أو أنه لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة وقال في المنهاج صفحة 99 لما ذكر كلام القيية في طبقات المكلفين طبق السابع عشر لما ذكر ما يتعلق به المقلدين وقسمهم إلى قسمين قال وكل النوعين لا يحكموا بإسلامهم لا يحكموا بي بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم اذا فرق بين ماذا بين الدخول تحت شعار او اسم الاسلام وبين التكفير فقد ينفي التكفير ولا يلزم منه هذا اثبات الاسلام اذا كقاعده هنا في معامله هذه النصوص التي تذكر عن الائمه نفي التكفير لا يستلزم اثبات الاسلام صحيح او لا نفي التكفير لا يستلزم اثبات الاسلام عنيد ينفى التكفير ويكونوا مشركه ويكونوا كافرا لا اشك كلام فقوله هنا رحمه تعالى لا يحكم باسلامهم لانهم فعلوا الشركه وقالوا مقلدين سواء فرطوا او لم يفرطوا مطلقا فسنكون معذورين في الاخره او لا عنيد نحكم عليهم في الدنيا بما بانهم لا يدخلون تحت اسمي الاسلامي قال لا يحكم باسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم واما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم وان اسلام يبقى مع مناقضه اصل وقاعدته الكبرى شهاده ان لا اله الا اذا فرق بين الحكم وبين الاسم فالاسم يتناول لذو الشرك فهم مشركون حينئذ اقامه الحجه عند الشاب اللطيف يا من تستدل بهذا الكلام اقامه الحجه انما هي للتعذيب لا لصدق الاسم عليه فمتى ما تلبس بالشرك فهو فهو مشرك وقال في صفحة 101 ويقال هذا النقل الذي نقله يعني العراقي فيه تكفير من قامت عليه الحجة ولو في المسائل الخفية ونحن لا نكفر إلا بعد قيام الحجة الاسالية في المسائل الجلية فبطلت الشبهة العراقية ثم قال ومسألة توحيد الله وإخلاص العبادة له لم ينازع في وجوبها أحد من أهل الإسلام لا أهل الأهواء ولا غيرهم وهي معلومة للعراق من الدين بالضروره كل من بلغته الرساله وتصورها على ما هي عليه عرف ان هذا هو زبدتها وحاصله يعني توحيد وسائر الاحكام تدور عليه متى ما ثبت الاسلام ثبتت الاحكام متى ما انتفى الاسلام انتفت الاحكام تدور عليه او لا تدور عليه قال تعالى قل انما يوحى الي ان ما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون اوجه أو الحصر في الايه ما أشرنا إليه من أن التوحيد هو الآصل المقصود بالذات فراجع كلام المفسد فبطل ما زعمه هذا الملحد من أن هذه من مسائل أهل الأهواء التي يقع فيها ماذا؟ نزاع في التكفير لأنه كما مر معنا كلام التيمية رحمه وتعالى هو الذي عناه هنا أن كلام التيمية ثم تنازع في تكفير قدرية أو المعتزلة أو نحو ذلك أصحاب المقالات الكفرية البدعية وأما ما يتعلق بالشركة الأكبر هذا لا نزاع عنيد لا يجعل النزاع في محل الوفاق فما اتفقوا على كفره لا يقال ان العلم تلازعوا في ذلك واذا كان ثم كلام لاهل العلم في اثبات التنازع لا يجعل في ماذا في محل الوفاق فرق بين بين النوعين قال فبطل ما زعمه هذا الملحد من ان هذه من مسائل اهل الاهواء واما الكلام في تكفير المعين فالمقصود به مسائل مخصوصه قد يخفى دليلها على بعض الناس تكفير المعين هل يشترط فيه قاعده امل التي دندن حولها تحقق سلطه الموانع اقول هذا في المسائل التي قد يخفى دليلها واما المسائل الظاهره فيكفر مباشره يكفر مباشره قالوا اما تكفير المعين فالمقصود به مسائل مخصوصه قد يخفى دليلها على بعض الناس كما في مسائل القدر والارجاء ونحو ذلك مما قاله اهل الاهواء فان بعض اقوالهم تتضمن امور كفريه من رد ادله الكتاب والسنه المتواتره النبويه اذا هذا كفر كل من رد حديثا متواترا فقد وقع في الكفر فيكون القول المتضمن رد بعض النصوص كفرا ولا يحكم على قائله به بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنفس النص او بدلالته لكن هذه في المسائل خفيه فان الشرائع لا تلزم الا بعد بلوغها ولذلك ذكر هذا يعني تتميه محموله تعالى في الكلام على بدع اهل الاهواء وقد نص على هذا فقال في تكفير اناس من اعيان المتكلمين بعد ان قرر هذه المساله قال هذا اذا كان في المسائل الخفيه فقد يقال بعدم التكفير وامما ما يقع منهم في المسائل الظاهره الجليه او ما يعلم من الدين بالضروره فهذا لا يتوقف بكفر قائله اذا ثم فرق بين المسائل الظاهره والمسائل الخفيه فقال المصنف رحمه الله تعالى يفهم على وفق ما قرره هو والشيخ الاسلام تيميه رحمه الله تنازع انت او تخالف في التفريقه بين الظاهره والخفيه هذا نزاع لك مع نفسك انت لكن لا يجعل هذا ماذا قائما على كلام اهل العلم لا تفسر كلام اهل العلم بماذا بما استقر عندك فوافقت ام خالفته وقال في صفحه 215 في عبد اللطيف المنهاج وكلام الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى انما يعرفه ويدره من مارس كلامه وعرف اصوله لا ليس كل من هب ودب ياتي قماذا هذا مذهب شيخ الاسلام التيمي لا انما يعرف ماذا طريقه المصنف وطريقه الشيخ رحمه الله تعالى متى يطلق متى يقيد لاجل ان يحمل ماذا ان يحمل المتشابه على على المحكم قال فانه قد صرح في غير موضع ان الخطا قد يغفر لمن لم يبلغه الشرع ولم تقم عليه الحجه في مسائل مخصوصه ليس مطلقا وانما في مسائل مخصوصه مسائل مخصوصه لا يعنى بها ماذا ما يتعلق بالشرك الاكبر وما هو معلوم من الدين بالضروره اذا اتقى الله ما استطاع واجتهد بحسب طاقته واين التقوى والاجتهاد واين التقوى والاجتهاد الذي يدعيه عباد القبور هل هم مجتهدون عندما تقول من تيميه قال ماذا المجتهد اغفل له ما لا يغفل لغيره الى اخره اذا عباد القبور اجتهدوا فاخطوا اي اجتهاد هذا الذي يدعيه عباد القبور ويدعون للموتى والغائبين كيف والقران يتلى في المساجد والمدارس والبيوت اذا الحجه قائمه فكلام الشيخ رحمه الله تعالى في قوله ماذا بعد قيام الحجه والقران يتلى في المساجد او لا يتلى ولذلك بعض من يعذب الجهل قد ينزل الحكم على من يحفظ القران بل قد يكون من اهل العلم وتاسبينا الى العلم ويصلي ويصوم الى اخره قل لا اله الا الله ويصلي التراويح ويسمع القران كاملا ومع هذا يقول ما دام قامت عليه الحجه لكن هذا لا يوافق تقرير الشيخ رحمه الله تعالى لا عبد اللطيف ولا احد من امه الدعوه النجديه بل ولا شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله فكيف يستدل بهذا الكلام على انهم يعذرون بالجهل لا شك انه هذا من الكذبه الواضح البين قال كيف والقران يوتى في المساجد والمدارس والبيوت ونصوص السنه النبويه مجموعه مدونه معلومه الصحه والثبوت والحديث الذي ذكره الشيخ ويستدل به كذلك من يعذب في رجل من اهل الفترات قام به من خشيه الله وخوفي والايمان بثوابه وعقابه ما اوجب له ان امر اهله بتحريقي حديث المعلوم فاين هذا من هؤلاء الضلال الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تملى الشياطين وعلى دعاء غير الله والشرك برب العالمين بسعقا لهذا الجاهل المفتني وبعدا لكل ضال غوي اذا معنى الحجه عنده ماذا مجرد وجود القرآن بين المسلمين يتلى في المسارد والبيوت والمدارس صح أو لا وكل واحد عنده مذياع وعنده ما يسمى بإذاعة القرآن والقرآن يتلى صباح مساء قامت عن الحجة أو لا قامت عن الحجة بل ويصلي إن كان من المصلين ويحفظ إياك نعبد وإياك نسعين فقد قامت عن الحجة إذن يفهم مراد الشيخ بكونه اشترط ماذا قيام الحجة فليست بالمعنى الذي يدعيه كثير من المعاصرين ان الحج لا بد من الفهم الدقيق ولا بد من احد يزيل الشبهات بالمنقاش الدقيق ذلك عن عن فهمي وذهني لا بد ان يجلس معه ولا بد ان يحاوره ويقول له ماذا ماذا عندك بالشبهات وراح بذلك ولا بد من ازاله الشبهه هذا ليس وارد هنا في مسائل التوحيد بل بمجرد سماعي به بالقران حينئذ قد قامت عليه الحجه وقال ايضا في صفحه 320 رحم الله تعالى هو كيف لا يحكم الشيخان يعل متيميه نقيب كيف لا يحكم الشيخان على احد بالكفر او الشرك وقد حكم به الله ورسوله وكافه العلم هذه حكايه اجماع وان فهم شبد لطيف رحمه الله تعالى للكلام لمتيميه انه كفر عباد القبور وكذلك كلام ابن القيم انه كفر عباه القبور بل كافته العلم على تكفيرهم وهذان الشيخان يحكمان ان من ارتكب ما يوجب الكفره والردة والشركه يحكم عليه بمقتضى ذلك وبموجب ما اقترف كفرا او شركا او فسقا الا ان يقوم مانع شرعي يمنع من الاطلاق وهذا له صور مخصوصه ليس على اطلاقه يعني المانع هذا لا يكون على اطلاقه في جميع المكفرات بل في بعض دون دون بعض المسائل التي قد دقع فيها شيء من من الخفاء وهذا له صور مخصوصه لا يدخل فيها من عبد صنما او قبرا او بشرا او مدرا لظهور البرهان وقيام الحجه بالرسل اذا الا بعد قيام الحجه المعتبر اراد به ماذا حجه الرسل وهي ما جاءوا به من من القران سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال في صفحه 250 من اجل التاسيس والنزاع في من قامت عليه الحجة أو أمكنه للسدلال صحيح أم لا؟ وهذا فيه في التعذيب يعني في الحكم عليه بكون كافر الظاهر وباطنة وليس في الإسم وقد عرفنا أن الإسم يتناوله ولا علاقة له به بالحجة حينئذ يكفر أو لا يكفر يدخل النار أو لا يدخل النار قامت عليه الحجة بلغه القرآن أم لا؟ لم يبلغه القرآن ما سمع بالقرآن وقد تلبس بالشرك في الدنيا فأم مشرك من آخرة يكون معذورا يكون معذورا او امكنه الاستدلال لكنه فرط هذا قد قامت عليه الحجه قال والنزاع فيه من قامت عليه الحجه او امكنه الاستدلال لا فيما يخفى من المسائل لا فيما يخفى من المسائل او كان مما يختص اهل العلم بمعرفته فهذا ونحوه ليس مما نحن فيه وايراده والاحتجاج به على مساله النزاع تمويه لا يروج لا يروج على اهل البصائر يعني تاتي بكلام العلم في المسائل التي وقع بها نزاع وتجعلها في المسائل المتفق على كفر من فعل ذلك الناقد هذا من التمويه بل ذكر الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في منهاجه قولا جامعا لفهم كلام لتميه رحمه الله وكذلك الشيخ محمد بن الوهاب قال في صفحه 251 عدم الكلام الذي يعض عليه بتفسيره مذهب الامه الدعوه النجديه قال والجواب ان شيخنا رحمه الله الشيخ محمد قال في مثل هذه الشبه التي يريدها المبطلون من كلام الشيخ الاسلام لتيميه بمثل ما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه سواء يعني لا فرق بين ماذا بين المذهبين وكذلك لا فرق بين مذهب لتيميه ومذهب شيخ محمد الوهاب رحمه الله قال وان من تامل كلامه رحمه الله وجده يصله بما يفصل النزاع يعني لتيميه ويبين المراد قد بيّن في هذا النقل بياناً يقطع النزاع بقوله إلا إذا علم أنه قامت عليه الحجة الرسالية حجة الرسالية عن القرآن التي من خالفها كان كافراً تارةً وفاسقاً أخرى وهذا البيان كافر هذا البيان كافر يعني قوله من تيمية قد يقال بأن له صورتين صورة الأولى يقول ماذا؟ لا نكفر ويسكت وتارة يقول ماذا؟ أو صورة أخرى يقول لا نكفر إلا إذا قامت عن الحجة إذا قال إلا إذا قامت حجة حينئذ رجعنا إلى مراد ابن تيمية بيه بقيام الحجة فإذا كان فيما يتعلق من السائل الظاهرة فليس ثم إلا أن يسمع بيه بالقرآن وليس بلازم أن يذهب هو كمن مر معناه فيدعو الناس بل يلزم من بلغه أن ثم رسولا أو ثم قرآنا أن يسعى هو فإن ترك فهو فهو مفرط والمفرط ليس بجاهل عند ابن تيمية رحمه وتعالى إذن إذا قال ابن تيمية لا نكفر حتى تقوم عليه الحجة قلنا هذا ليس مخالفة نحن نقول لا نكفر حتى تقوم عليه الحجة لا إشكل فيه لكن مرادنا ماذا أنه ثم فرقا بين الإسم وبين الحكم لا نكفر بمعنى لا نعتقد أنه إن مات على ذلك فهو خالد مخلدا فيه في النار يستحق عينيذ العذاب أو شيء تعبر بماذا أنه كافر ظاهرا وباطنا قال هنا وهذا البيان كافر فإن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله لا يكفر أحدا قبل قيام الحجة وهذا النص هو الذي بعينه هنا فيه مصباح الظلام وهذا يأتي على جميع مساقه العراقي بالرد والدفع فسياق هذه العبارات المتحدة المتحدة المعاني والتشبيه بها وكثرة عددها مجرد تخيل وهوس يعني مجرد ماذا خيالات يظن أن ابن تيمية عانى كذا وكذا وسواس في نفسه فيجعله دليلا فقال ابن تيمية قال كذا لن نكفر إلى خيره يكفي في ردها ما تقدم بيانه من استراط قيام الحجه وان فرض كلام الشيخ في كل ما نقل العراقي في غير ما يعلم من الدين بالضروره وفي غير المفرط في غير ما يعلم من الدين بالضروره او في غير المفرط في طلب العلم والهدى كما تقدم فيما نقلناه من طبقات المكلفين وتقدم نص الشيخ ان فرض كلامه في غير المسائل الخفيه اذا في غير المعلوم من الدين بالضروره وفي غير المفرط وفي غير المسائل الخفيه وكل جمله من هذه الجمل تكفي المؤمن في رد جميع ما نقله من الجرجيس عن شيخ الاسلام التيمي وينبغي يقول شذى لطيف القائل في مصباح الظلام هنا ولا يكفر الا على هذا الاصل بعد قيام الحجه المعتبره يقول شذى لطيف رحمه الله تعالى وينبغي ان يعلم الفرق بين قيام الحجه وفهم الحجه وينبغي ان تعلم انت ايها المستدل من اجل ان تستدل ان الشيخ يفرق بين قيام الحجه وفهم الحجه وإذا كنت لا تفرق علي لا يحل لك ماذا ان تاتي بهذا الكلام فتجعله عاما بل لابد من فهمي على كلامي ها على مراد المصنف لابد من فهمي على مراد المصنف الكاتب نفسه والا كان كذبا محضا قال وينبغي ان يعلم الفرق بين قيام الحجه وفهم الحجه فان من بلغته دعوه الرسل فقد قامت عليه الحجه اذا كان على وجه يمكن معه العلم هذا مراد بقولي هنا المعتبره بما ماذا انه ان كان عربيا وصل القران بي بالعربي وان كان اجنبيا بلسان غير عربي حينئذ لو وصله بلسان العربي لم يكن ثم مترجم لم تقم عليه الحجه صحيح او لا لم تقم الحجه لا بد من ماذا لا بد من, من مترجم ولا يشترط يقول عبد اللطيف ولا يشترط في قيام الحجه ان يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه اهل الايمان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فافهم هذا فافهم هذا يكشف عنك شبهات كثيره فيما مساله قيام الحجه اذا قيام الحجه هذا لفظ مجمل فيحتاج الى ماذا الى تفصيل كلما اتى شخص قال لك قال من تيميه قال من عبد الوهاب قال اش عبد اللطيف لا نكفر حتى تقوم عليه الحجه قل له ان كنت تفهم كلام العلم يفسر معنى قام الحجه قد فهمت الان كلام انشاء عبد اللطيف ان هذا الكلام المجمل المذكور في مصباح الظلام الذي يجعل بعض الناس اصلا في فهم كلمه الدعوه انه يحتاج الى تاصيل وتقعيد وتفصيل وهذا قد بينه رحمه الله تعالى في منهاج التاسيس قال يكشف عنك شبهات كثيره في مساله قيام الحجه قال تعالى ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل السبيل وقال تعالى ختم الله على قلوبه وعلى سمعه وعلى أبصاره وشام وقال رحمه وتعالى في صفحة ثلاثمائة وخمسة عشر قال وأما قوله قول العراقي وهذا من النفائس الشاب باللطيف رحمه وتعالى هذا النص من النفائس قال وأما قوله فتأمل كلام الشيخين كيف لم يتفوها بالشرك المخرج عن الملة يتهم من تيمين رحمه وتعالى ماذا أنه ما حكم على سؤال الموت أنه شرك مخرج عن الملة هذا كذب محض ولا غرابتها ولا اعتاد الكذب والتلبيس وهو التدليس أما قوله فتعمل كلام الشيخين كيف لم يتفوها بالشرك المخرج عن الملة فقد تقدم البيان والكشف عن شبهة هذا العراقي وأن كلام الشيخين تبه وأن كلام الشيخين في كل موضع فيه البيان الشافي أن نفي التكفير بالمكفرات قولها وفعلها فيما يخفى دليله النفي فيما يخفى دليله وليس فيما ظهر ماذا دليله ما ظهر دليل ينزل مباشره ما يتعلق من مسائل الظاهره والمعلوم من الدين بالضروره حينئذ لا نكفل لا يكفر نقول ماذا المراد به ما يخفى دليله قال في كل موضع فيه البيان الشافي ان نفي التكفير بالمكفرات فيما يخفى دليله ولم تقم الحجه على فاعله وان النفي يراد به نفي نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الحجه يعني التكفير المعذب عليه تكفير المعذب عليه نفي التكفير اراد به ليس الوصف لان الوصف انما يطلق باعتبار الفعل متى ما تلبس فهو مشرك كافر ثم يبقى هل يعذب لا يعذب هل يقتل او لا يقتل هذا مناط بماذا بي بقيام الحجه قال وان نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع بين الامه واما دعاء الصالحين ولاستغاثه به ومقصدهم في الملمات والشدائد فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه او الحكم بانه من الشرك الاكبر وتقدم عن الشيخ ان فاعله يستتاب فان تاب والا قتل كما في عباره رساله السنيه وتقدم قولهم من جعل بينه وبين الله وسيط يدعوهم ويسالهم ويتوكل عليهم كفر اجماع وتقدم قول ابن تيميه في الرد على المتكلمين قوله وهذا اذا كان في المسائل الخفيه فقد يقال انه خفي عليهم ولكنه يقع منهم في مسائل يعلم الخاصه والعامه ان الرسول قد جاء بها الى اخر كلامه وهذا عين كلام شيخنا الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى تفريق بين المسائل الخفيه والمسائل الظاهره هذا مذهب الشيخ محمد رحمه الله وشاب لطيف من اولى ما يفسر مذهب جده وان لم يكن مباشرا وهذا عين كلام شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ضعف الله لنا وله الثواب ادخلنا واياه الجنه بغير حساب على رغم كل مبير وكذاب يعني اذا لم يفسر كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى بمثل ما ذكر فهو ماذا فهو كذاب وما اكثرهم والعراقي لم يفقه هذا لغلظ فهمه وعدم علمه بل يعتقد تبي يعني العراقي والنحن نحوه بل هو يعتقد ان كلام اهل العلم وتقييدهم بقيام الحجه وبلوغ الدعوه ينفي اسم الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من الافعال والاقوال اذا نفي التكفير لا يستلزم نفي الاسلام او يستلزم يستلزم او لا يستلزم نفي التكفير لا يستلزم اثبات الاسلام نفي التكفير لا يستلزم اثباتا بل هو مشرك كافر باعتبار الواصفي ونفي ماذا تكفير باعتبار العقوبه يعني قتله بالدنيا وكذلك عقابه فين في الاخره ولذلك قال هنا ماذا يعتقد ان كلام العلمي وتقييد بقيام الحجه لا نكفر حتى تقوم على الحجه او حتى تبلغ الدعوه ينفي اسم الكفر والشر فليس اسم ثابت بمجرد الفعل ولا علاقه له بقيام الحجه قال والشرك والفجور ونحو ذلك من الافعال والاقوال التي سماها الشارع بتلك الاسماء بل ويعتقد ان من لم تقم عليه الحجه يثاب على خطائه مطلقا وهذه من الاعاجي التي يضحك منها النبيم فعدم قيام الحجه لا يغير الاسماء الشرعيه عدم قيام الحجه لا يغير الاسماء الشرعيه بل يسمى ما سماه الشارع كفرا او شركا او فسقا باسمه الشرعي ولا ينفيه عنه وإن لم يعاقب فاعله اذا نفي قيام الحجه او اشتراط قيام الحجه المراد به اثبات العقاب قال وان لم يعاقب فاعله اذا لم تقم عليه الحجه ولم تبلغه الدعوه وفرق بين كون الذنبين كفرا وبين تكفير فاعله فافهم هذا فان العراقي قلط فيما مر وخبط خبط عشو واما الثواب والاجر فنصوص الشارع وكلام اهل العلم وكلام الشيخين صريح في أن ذلك غير حاصل لكل مخطئ بل هو مخصوص بمن اجتهد واتقى الله ما استطاعه هذا في المسائل الاجتهادية يعني ما يأتي بكلام التيمير رحمه تعالى أن الاجتهاد أو المجتهد مغفور له ماذا خاطأه هذا المراد به ما يتعلق به مسائل الاجتهاد ومسألتنا ليست من مسائل الاجتهاد ومستندوه قول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصابه فله أجرانه واذا اجتهد فاخطا فله اجر قد دل الحديث على ان هذا للحاكم المجتهد ونفي المؤاخذه بالخطا والنسيان لا يلزم منه الاثابه بالاتفاق ثم بعد ما بين هذه القاعده وانه ليس ثم تلازم بين الاسم ونفي التكفير قال فاستصعب هذا معك فيما مر وما ياتي من الابحاث ونحن ناتي في اول المقام هنا لانه سياتي يكرر ماذا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجه اريد ان استصعب هذا كلام أن المراد به ما يتعلق بماذا؟ بنفي العقاب ولم يرد به رحمه الله تعالى ما يتعلق به بالاسم فالاسم ثابت ثم ما مراد قيام الحجة بلوغها نوع وفهمها نوع آخر متى ما وجد القرآن يتلى أو بلغ أو سمع به فقد قامت عليه حجة الله قال فاستصحب معك فاستصحب هذا معك فيما مر وما يأتي من الأبحاث فان القوم زلت اقدامهم ولم يعقلوا عن الله ولا عن رسوله ولا عن اهل العلم والايمان ما يراد من الكلام في هذه المباحث بل ولا في كل باب وشان الا يشاء ربي شيئا اذا هذا كله يعتبر تفسيرا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا في في هذا المقول لا يكفر يعني الشيخ محمد رحمه الله تعالى الا على هذا الاصل للتوحيد بعد قيام الحجه المعتبره ونظر التكفير لا يستلزم اثبات الاسم الذي هو الاسلام بل ننفي لان العبره بماذا بالوقوع بمجرد الوقوع وفرق عند الشيخ رحمه الله تعالى بين بلوغ الحجه وبين وبين فهمها بمجرد السماع تثبت الحجه قال رحمه الله فهو في ذلك يعني الشيخ محمد رحمه الله تعالى على صراط مستقيم متبع لله لا, لا مبتدع وهذا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل العلم والفتوى معروف مشهور مقرر في محله في حكم من عدل بالله وأشرك به وتقسيمهم للشرك إلى أكبر وأصغر والحكم على المشرك الشرك الأكبر يبيه بالكفر قال سماه مشرك سمعه ماذا؟ لأنه فعل الشرك على القاعدة السابقة واسم الشرك يتناول كل من فعل الشرك قال والحكم على المشرك الشرك الأكبر وقد قدمت بالكفر مشهور عند الامه لا يكابر فيه الا جاهل لا يدري ما الناس فيه من امر دينه اذا هذا كيف يستقيم مع كلامي السابق لو اخذنا الكلام السابق لا يكفر حتى تقوم عليه الحجه المعتبره مع فهم المتاخرين لكان هذا كلام مناقض للكلام السابق لكان هذا الكلام مناقض للكلام السابق لكن تفهموا بي بكلامه هو رحمه الله تعالى كما قرره في نا دتهس والحكم على المشرك الشرك الاكبر بالكفر مشهور عند الامه لا يكهب فيه الا جاهل لا يدري ما الناس فيه من امر دينهم وما جاءت من رسل وقد افرد هذه المساله بالتصنيف غير واحد من اهل العلم وحكى الاجماع عليها وانها من ضروريات الاسلام كما ذكره تقي الدين ابن تيميه وابن القيم الجوزيه وابن عقيل وصاحب الفتاوى البزازيه وصنع الله الحلبي والمقريزي الشامي ونقل عنهم هو في المنهاج وكذلك في التيسير وكذلك في فتح المجيد ومحمد بن حسين النعمي الزبيدي ومحمد بن اسماعيل الصنعاني امين معروف محمد بن علي سوكان وغيرهم من اهل العلم اذا هذا ما يتعلق بقوله ماذا انه سعى يعني الشيخ محمد رحمه الله تعالى في تكفير ماذا في تكفير الامه عامها وخاصها وقاتله على, على ذلك وبيّن هنا الشيخ رحمه وتعالى أنه إنما كفر في محل التكفير ومن كفر في محل التكفير فقد كفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حينئذ هل ينتقد الجواب لا ولا يقول هذا دين الخوارج ولا دين المعتزل الأخير بل ما قال إنه دين الخوارج فهو كافر مرتد يلحق به المشركين ونقف على هذا الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين